بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشران المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله اني انست نارا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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به فقال من بما لم تحط به بنبأ يقين إني وجدت رؤاه تملكهم من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 متولّى عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إنني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعذوا علي؟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 فَلَمَّا جَاءَ أَسْلِيمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُنَّ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صاغرون. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ من الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أ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 قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصلح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وأهله لنبيتن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 فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما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 وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلهما الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّا اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعَرُونَ أَيَّا لَيُبَاثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحسن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تَجَمُّعًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ ألم يروا أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إِلَّا من شاء الله وكل أتوه داخرين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 فَمَنْيَحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْظَلَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَيْرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ